بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وما أن عابد ما عبدتم وما أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واتغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بيلهد وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيطلانا ومرأة رحمنى لسلحط به جيدها حبل من مسعدا